من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 نِسَاءٌ عَسَى وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ